Bismillahirrahmanirrahim. Ya الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ الساعة شيء عظيم. Yawma tarawan ha, tazhahal kul murdu'at, amma ardu'at, wa tazhah kul that haml hamlaha, wa tera'naas sukara, wa maha humbisukara, wa lakin'na, Allah shadeed.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 يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإن خلقناكم يتراب ثم من طفة ثم من علقة ثم من علقة ثم من مضرة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 وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْضَ لِلْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَىٰ الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْفَرْ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 وأمن الناس من يعبد الله على حرف فان أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنةن طلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين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 الَّذِي يَنْصُرُهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ فَمَلْيَقْطَعْ ثُمَّ الْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يَذْهَبُ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ وَكَذٰلِكَ أَنزَلَ اللّٰهُ اٰيٰتٍ بَيِّنٰتٍ ۗ وَاَنَّ اللّٰهَ يَهْدِي مَن يَّرِيدُ ۗ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هٰدُوْا وَالصّٰبِىِٕيْنَ وَالنَّصٰرٰى وَالْمَجُوْسَ وَالَّذِيْنَ أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wash shamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wash shajaru wad dawa al adab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 Yusoh bihi ma fi butonihim waljulud walahum mukamig min hadid. Kala ma aradu ayi yahru minha min ram min uaidu fiha wazuku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 طيو أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب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 وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ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 Halik, biar Allah julajul leil, fi nahl, dan julajul nahl, fi leil, dan Allah saming, baciir. Halik, biar Allah, Dia adalah yang benar, dan mereka yang menyatakan Dia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 Fan yang mal maula, dan yang mana